يكروا يكسبون اف امن اهل القرى ان ياتي غبسنا بيات وهم نا او امن اهل القرى ان ياتي غبسنا ضحا وهم يلعبون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 وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرْآنُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَضَاقَتْ جَأْجَؤُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا كذالك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاتقين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 லமி